قال للمنشئان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم من لد علم وكواعب أتراب وكأحسن دهاق لا يسمع رب السموات و ما بينهم رحمان یوم يقوم روح و لا و ويقول الكافر يا ليتني كنت طرابا إنا أرضرناكم عذابا قريبا موسیقی